مما يتعلق كذلك بقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع والمرأة المخزومية التي حاول أسامة أن يشفع فيها فلما كانت الحدود حقا لله كما حررنا آنفا وليس للوالي المسلم كما قلنا في مقدمة اللقاء أن يعفو فإن هذه المرأة لم يعرف عنها كبير إثم ولا خلق سيء لكنها سرقت فلما سرقت أحب قومها من بني مخزوم وهم من أشراف قريش ألا تؤذى فجعلوا أسامة بن زيد شفية لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف وتركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث المبارك أشياء كثيرة من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله والمبلغ الشرع أن الله لا يملك أن يسقط حدود الله فمن باب أولى أن لا يقدر أحد ولا ينبغي لأحد أن يسقط حدا من حدود الله وأن يحول بينها وبين أن تقام فهذا والعياذ بالله من المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني ما جاء في آخر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الحياة التي لا مستقر فيها بحق حين تقام الحدود على الضعفاء ولا تقام على الشرفاء فلا يمكن أن يكون هناك مجتمع حقا إلا إذا أخذ للضعيف الحق من من القوي ولم يترك للضعيف أن يتجرع الأقوياء كما كان الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته العظيمة إن الضعيف قوي حتى أخذ الحق له والقوي ضعيف حتى أخذ الحق منه وبهذا العدل والقسطاس قامت الدولة الإسلامية الأولى في زمن الراشدين رضي الله تعالى عنهم